বাংলা মানবতা সমাধান অ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 وَلَا السُّفَهَاءُ مِنَ النَّاسِ مَا وَلَهُمْ وَهُمْ قِبْلَتُهُمْ الَّتِي كَانُوا عَلَيْهَا قُل لِّلَّهِ الْمَشْرِقُ وَالْمَغْرِبُ يَهْدِي مَن يَشَاءُ إِلَى صِرَاطٍ مُّسْتَقِيمٍ وَكَذَٰلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِّتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ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 ناس نراؤو فرحيم قد نرا انا تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضاها فولي وجهك شطر المسجد الحرام وحيثما كنتم فولوا وجوهكم شطرا وان الذين اوتوا كتاب لا يعلمون انه الحق من ربهم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 وَلَئِنِ اتَّبَعْتَ أَهْوَاءَهُم مِّن بَعْدِ مَا جَاءَكَ مِنَ الْعِلْمِ إِنَّكَ إِذًا لَّمِنَ الظَّالِمِينَ اللَّهُ رَبُّنا وَاللَّهُ أَكْبَر سَمِعَ اللَّهُ لمن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 تابع يعرفونه كما يعرفون ابناءهم وان فريقا منهم ليكتمون الحق وهم يعلمون الحق من ربك فلا تكونن من الممترين ولكل وجهه هو موليا فاستبقوا الخيرات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 كما أرسَلنا فِينكم رَس منِنكمم يتْنُ عليهكُم آياتن وَيوزَكك وَيعلممك كتاب الحكممَةَ وَيعلممك مالَ تك تَعلمون فَذكررون ذكرك وَشكلي وَلا تكفرون الله ال হুনি থামি 어 음... السلام عليكم ورحمه الله السلام عليكم الله السلام عليكم السلام عليكم ورحمه الله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 ومن حج البيت او اعتمر فلا جناح عليه ان يتطرف بهما ومن تطوع خيرا فان الله شاكر عليم إن الذين يفتون ما انزلنا من البينات والهدى من بعد ما بينناه للناس من بعد ما بينناه للناس في الكتاب اولئك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 والناس أجمعين خالدين فيها لا يخفف عنهم العذاب ولا هم ينظرون الله الله أكبر سمع الله لمن বাংলার পক্ষ থেকে সকল হাজিদেরকে জানাচ্ছি আন্তরিক মুবারকানিতা उत्तम चरित्र सम्प्रीति भल आदर्श ममिने भूषण ए सम्पर् प्रिय नबी मुहम्मद रसल्ला सल्लाह आल्लम शिक्षा समूह की शेह हारुम एक आदर्श मुसलिमचय जानते हुए प्रोग्राम चल्लिस हादिस ग्रंथे धारावाहिक दर्शमूह সকাল ন্যারেজ ও ডিভোর্স ও প্রবলেম হ্যাভেন ও হেল্পন ইউজ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 देखुन, और ना चुरान तो महा महा अल कुर दिए हिदायत करोस्ट मडर्ण बुक मानुषे सब समस्या विश्व मानवतार महान सम्पद देखमान मदानी आसन कुरान दिए जीवन गड़ी परवर्ती अनुष्ठान पिसाए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 سراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم إن في خلق السماوات والارض واختلاف الليل والنهار والفلك التي تجري في البحر ان في خلق السماوات والارض واختلاف الليل والنهار والفلك التي تجري في البحر وما انزل الله وما انزل الله من السماء مما بِهِ الْأَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا وَبَثَّ فِيهَا مِنْ كُلِّ دَابَّةٍ وَتَصْرِيفِ الرِّيَاحِ وَالسَّحَابِ الْمُسَخَّرِ بَيْنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَعْقِلُونَ وَمِنَ النَّاسِ مَن يَتَّخِذُ مِنْ دُونِ اللَّهِ أَنْدَادًا كحب الله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 وقال الذين اتبعوه لو ان نكره فنتبرأ منهم كما تبرأوا منا كذلك يريهم الله اعمالهم حسرات عليهم وما هم بخارجين من النار الله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 السلام عليكم ورحمه الله السلام عليكم الله السلام عليكم السلام عليكم ورحمه الله, عليكم ورحمة الله. الله, أكبر الله أكبر الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين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 خَلطِ السماواتِ وَأَرضِ وقتلَ في الليل والَّهارِ وَالْفُلكَّتي تجر فيِي البَحْرِ بِمَا يَفَع النَّاس وَما أنزَل اللههُ من السماءِ مِما إِ فَأَحيا بهِِ الأرضَ بعد مْوتِهاَا وَوبَثفِيه وَوبَث فيِيها مِن كُ لِد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 إنما يأمركم بالسوء والفأشاء وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون وإذا قيل له اتبعوا ما أنزل الله قالوا بل نتبع ما ألفينا عليه آباءنا أولو كان آباءهم لا يعقلون شيئا ولا يهتدون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 সামিয়াল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 يَأْكُلُونَ بِهِ ثَمَنًا قَلِيلًا أُولَئِكَ أُولَئِكَ مَا يَأْكُلُونَ فِي بُطُونِهِمْ إِلَّا النَّارَ وَلَا يُكَلِّمُهُم يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَلَا يُزَكِّيهِمْ وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ أُولَئِكَ لَا يُكَلِّمُهُمُ اللَّهُ وَلَا يَنْظُرُ إِلَيْهِمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ أُولَ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 ليس البر ان تولج وجوهكم قبل المشرق والمغرب ولكن البر من امن بالله ولكن البر من امن بالله واليوم الاخر والملائكه والنبيين واتى المال على حبه ذوي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل والسالين وفي الرقاب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 ولكم في القصاص حياتياء للألباب لعلكم تتقون كتب عليكم إذا حضر أحدكم الموت إن ترك خير للوصية الوصية للوالدين والأقربين بالمعروف حقا على المتقين فمن بدله بعدما سمعه فإنما إثمه على الذين يبدلونه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 Okay, धाराकिक प्रोग्रामे सर चो रख केवल मात्र पीछे জানুন সেই দীপ্তিমান বিশেষ পথ যার সম্পর্কে মহান আল্লাহ পবিত্র কোরআনে উল্লেখ করেছেন সরল পথ প্রতি পুনঃ সম্প্রচার সকাল সাতটায় বাংলাদেশে বাংলায় ডাকিরের আন্তরিক বার্তা